الله اشهد ان لا حياه الصلاة <سؤال> <سؤال> <سؤال> هيا الى الفلاح حيا على خير العمل، على خير العمل. Love, Love. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم